وَعدَ الله وَدَم الله لاَا يُخلِفُ اللهَّ وَعدَهُ وَلاَّ أَكسَرًا النَّثِ لَا يَعلمون لا لفُ اللهَّ وَعدهُ وَنكِ أَكسَرًا فِ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ آخِرَتِهِمْ غَافِلُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ وَهُمْ عَنِ آخِرَتِهِمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَدَمّ أَتَفَت التَوْفِي أَن فُتِلِ مَا خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَغضَّ وَماَاذَينَهُ مَا إِلَّ بِ الحَِّ وَأَدَل مُسَنَّ مَا خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَلِكْأَضَّّ وَماذَنَهُم وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَوْ لَمْ يَكُنُوا فِي قَبْلِهِمْ كانوا اشد منهم قوه واساروا الارض وعمرها كانوا اشد منهم قوه واساروا الارض وعمرها وعمروها اكثر مما عمروها وجاء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 مَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا وَنَكَامَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ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 جاعل نغلي سوء مجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَسَارَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَرَقَّبُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْشَرُونَ إن آمنوا وعنوا الصالحات فهم في روضة يحذروا